أعوذ بالله ا ل من ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم ا ل ل ه ا ل ر الرحيم ح ح م ن ا ل م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي ن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن موسوعه النابلسي ا م صراط ل ل ع ل ي ه م الاسلاميه